بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را فيك آيات كتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون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 وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من افترق السمع فاتبعه شهاب مبين فالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا النِّيَّ خَلَوَاتٍ حَفَّنَّا مِنَ السَّمَاءِ ماء فَإِذَا قَائِنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِقَادِنِينَ وَإِنَّمَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ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 إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلفته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعمة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونذعنا ما في صدورهم من غل إشوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالقين قال ومن يقنف من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن ما أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوف إنا لمنجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها من الغابرين فلما جاء آل لوف المرسلون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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن مَّدَارَهَا أُولَئِكَ مَصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم منهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لَعَمُرُكَ إِمَّا هُمْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَنْفَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ السِّدْيِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ نَّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقِم مِّنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئْمَ مّبِين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 ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين